الله وَجِرَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفِقُونَ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 الله ورسوله وما يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقه وأن للكافرين عذاباً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 شر الدواب عند الله الصم البقم الذين لا يعقنون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم وسون اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يعاون بين المرء وقومه وانه اليه تحشرون وانتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا يتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا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 قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا خجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما نستنفر وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان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 فسينفقوا ثم تكون عليهم حسرة ثم يولبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب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 أعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول, وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله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 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها أولاد دينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْطِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُ عذابَ الحريقِ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 شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مَرَّةٍ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ في كُلِّ مَرَّةٍ وهم لا يتقون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 ك بنصره وبالمؤمنين وألَّفَ بين قلوبِهم لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قلوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَجِيزٌ حَقِيقًّا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 كم مئتين يغلبو الفم من الذين كفروا بأنهم قوم لا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فأيكم منكم مئتين صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبقا لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله لفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي <تصفيق> قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُعْتِكُمْ خَيْرًا يُعْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ريانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم الحكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم إن وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك جزاؤهم عند وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا بَعْضُهُمْ أَوْدِيَاءَ إلا تفعلون تكون فتن في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا واجهروا جاهدوا في, في سبيل الله والذين ونصروا أولا